وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد لأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أرغب في وبرسولي قالوا آمنا واشهد لأننا مسلمون